بوك تو دفدست تسعون تسعون بوهلتونو نكونانية ده الأمر اثنين الأمر اثنين إزبراسنيسة احلق ذقنك احلق ذقنك ازميسه اغتسل اغتسل رششيس مشط شعرك مشط شعرك بوزvani بو اتصل اتصلوا زابوچني زابوچنيت ابدا ابداو ابدا ابداو برستاني برستانيت توقف توقفوا توقف توقفوا اوستافي تووا поставьте това отرك هذا اتركوا هذا اترك هذا اتركوا هذا кажи това кажете това قل هذا قولوا هذا قل هذا قولوا هذا копи това купите това اشترِ هذا اشتروا هذا اشترِ هذا اشتروا لا تكن أبدا غير صادق لا تكن أبدا غير صادق نيكوغا نيبادي نا لا تكن ابداً, أبدا وقحا لا تكن أبدا وقحا نيكوغا نيبادي نيوشتيف لا تكن أبدا غير مهذب لا تكن أبدا غير مهذب بادي فينيغي كن دائما صادقا كن دائما صادقا فيناغي ميل كن دائما لطيفا كن دائما لطيفا ڤيدي فيناغي لبيتك عد سالما لبيتك. كريجيتي سي ز سيبسي. انتبه لنفسك. دير بالك على حالك. ايواتني باك سكورو في اقرب وقت. زورنا مره اخرى في اقرب وقت. За книгата и текста, моля и на страницата www.book2.de